بسم الله الرحمن الرحيم هلتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوة أجوه يومئذ ناعمة لسعيها رامية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوتة أفلا ينظرون إلى نبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما مذكرِر لَْتَعَلَيْهِ بِمُصَيطِير إِلَّا مَنْ تَواللنَا وَكَفَر فَيُعَذِبهُم اللهَّهُم عَذاَابَ لَكبَر إَِّ إلينا إَابَهُم ثمَُّ إِ عَلَناَا حِسَابَهُم.